فقي الذاهي اليمين سوا سوا Lagt mig, og lagt mig, historie, historie, historie, historie, historie, historie, historie, historie, في الحقول في منظر يسبل تقول لي هناك رقم العزول تسمع كلامي ولا يا ناعس اطر الخيول الخيول <تصفيق> تصنع كلامي يولي قبول يناعي تفر في الخيول to do. يلاك معاي في الزورة في الزورة اليمين نعبو ارضفا بنيتوا نعبو ارضفا بنيتوا Is the يا ما قلت في ثم بيان شوفع <تصفيق> الزهور صباح نتناجى فينا شو وصراح موسيقى أنا وانت يا نور الصباح نتناجى فينا شو وصراح ناجى في صراحة؟ صراح نغني الحان الهوى يلاك معاي يلاك معاي في الزور قيزة اليمين نعبور ضفا نغني الزور نعبور